لولا اذ سمعتمو ضن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افكم مبين لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتكونون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 ولا يأترئن الفضل منكم واستعت ان يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم فالله غفور رحيم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 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يصنعون وَكُلُّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ويحفظن فُجُورَهُنَّ وَلَا يبذين زينتهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا بخبرهن على إِلَّا ولا يبذين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آبائ بعولتهم أو أبنائهم أو أبنائهم أو أبنائ بعولتهم أو, أو إخوانهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو, أو التابعين غير اولي الادبه من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليهما ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا فِي في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعطيعوا رسولا لَا ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار, ومأواهم النار ولبئس المصير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 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لكن لا يرجون نكاحا فليس, فليس عليهم جناح أن يضان ثيابهن ويرب متبذجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الْأَعْرَجِ حرج ولا على المريض حرج ولا على أَنفُسِكُمْ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 او بيوت اخواناتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه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 فَإِذَا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء أروتون بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لوابا